بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافظة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا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 الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ذَللْتُمْ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينبعون يَظْفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٍ عِينٍ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لو ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين Məsədər məkvud Wətələ Məqvud Wəzəl Məmdud Wəmə Məsəq Wəmə وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مملوعة وفرش مرفوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء جعلناهم ابكارا فجعلناهم ابكارا عربا اترابا لا اصحاب ليمين ثلتم من الاولين وثلتم من الاخرين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 فما لئُونَ مِنه البطونَ فَشاربونَ عَلَيْهِ مِن الحَمم فشارِبونَ شُربَهِ مِهَاذَُ زُلهُم ي يَومَددينين نأَحْنُ خْ أَقنكُم فَلَلَا تُصَددِكُون فَأيتم م تُون أَ تُْ تَخلقُونَهُ أَم نَحنُ الْخَالِقُون نَحْنُ قَدرناَا بَنَكُم المَوْوتَ وَما نَحْنُ بمَسوقِين على أَ بَدِّن أَمْثكُ عَلَاءَ أَن نُبَجِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون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 أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَن أَنْتُمْ أَنشَأْتُمُ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ فَسَبِّح بِاسْمِ رَبِّكَ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 تَنزل بِّ الروَبِّ اللعَلَمِين أَفَ بِهَذَا الخَديثِئ تُم مُدهِِنون وَتَجَعَونَ رِسقَكُمْ أَكُم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ